الحمد لله رب العالمين وصلي وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الممنون في هذه الحلقة المكتملة للسبعين من حلقات من أحكام القرآن الكريم نتكلم فيها على ما تبقى من فوائد الآيات الكريمة التي ذكرها الله عز وجل في قصة ذبح البقرة يسعين قاتل القتيل في بني إسرائيل انتهينا إلى قوله تعالى كما قصت قلوبكم من ذلك فمن ثوائد هذه الآية الكريمة التحرير من قصة القلب بعد ظهور الآيات لأن هذا أعظم شرا وأكثر إثما مما إذا لم يرى الإنسان من آيات الله ما تقوم به حجة ومن الأسف أن بعض الناس بعد ظهور الآيات لا يزداد إلا كبرا وعنادا فتجد من آيات الله ما يظهر ظهورا بينا سواء كانت هذه الآيات من الامور الفلكية او الارضية او الواقع في الناس فان كثير من الناس لا يهتم بهذا ولا يذكرها الا على سبيل انها واقع فقط فعند كسوف كسوف الشمس او كسوف القمر لا نجد كثيرا من الناس تأثر أو يقبلوا على المساجد ليفعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وعند حصول الزلازل والفيضانات والعواصف الشديدة لا نجد كثيرا يهتم بكثير لا نجد كثيرا من الناس يهتم بها ويقلق منها. ويخشى أن يصابد بمثلها. بل لا يذكرونها إلا على أنها حوادث وقعت وكأنها كما يقولون كوارث طبيعية لا يلتفت إليها ونجد كثيرا من الناس تقاو بينه بينهم الحروب والفتن وأسداء بعضهم على بعض القتل والنهب انتها في الحرمات ومع هذا لا يعدونها شيئا يذكر. بل يذكرونها على أنها حوادث تاريخية وليست من الآيات التحديدية التي يحذر الله بها العباد فتجدهم بعد أن تزول هذه الكوارث وهذه الحوادث العظيمة يرجعون إلى غيهم بل ربما يرجعون إلى أكبر من غيهم صلى الله سلامه. وسلم والواجب على المؤمن أن يتخذ من هذه الآيات عبره ويرجع إلى الله رجوعا حقيقيا حتى لا ترجع هذه الأحواجث والكوارث على وجه أكبر مما كانت عليه من قبل ومن فوائد هذه العيات الكريمة أن قلوب بني إسرائيل التي قصت كانت كالحجارة خبل أشد ومن فوائدها أن من الحجارة ما هو خير من هذه القلوب فمنها ما يتفجأ منه ومنها ما يشقق في آخره منه ومنها ما يثبت من خشة الله وقلوب هؤلاء القوم التي قسد لا يأتي منها خير ولا ترين لحق ومن فوائد هذه الآوات الكريمة عموم رقابة الله عز وجل وأنه على كل شيء رقيب لا يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء لقوله تعالى وَمَا اللَّهُ بِقَافِلٌ عَمَّا تعملون. ومنها من فوائد هذه الآيات تحذير المرء عن العمل الذي لا يرضاه الله عز وجل لأنه مهما يعمل فالله تعالى عالم به مطلع عليه ربيب عليه ومن فوائد هذه الآيات الكريمات الوصف السلبي أي إثبات الصفات المنفية عن الله عز وجل يعني الإيمان بأن, بأن الله موصوف بالإثبات وبالنفي أما وصف الله بالإثبات فكثير جدا في القرآن الكريم والسنة النبوية وأما وصف الله تعالى بالنفي فهو أقل من وصفه بالإثبات ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف النفي إلا لأسباب إلا لأسباب تقتضيها مثل توهم النقص في استفاته كما في قوله تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتْتَسْئَ عَيَامِ وَمَا مَسَّنَا مِي بُغُوب فإن الشيطان قد يلقي في قلب المرء إذا علم أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قد يلقي الشيطان في قلبه أن الله تعالى يلحقه تعب أو لحقه تعب في ذلك فقال وما مصنا من لعوب ومنها أن الصفات المنفية تذكر لدفع ما تراه كاذبون في حق الله كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ومنها أن الصفات المنفية قد تذكر بالتحديد بالتحديد كما في هذه الآية وما الله بغافل عما تعملون فإن هذا فإن أمراده لهذا الجملة تهديد المخاطب وببيان أن واه تعالى جاء فلان ما عمل من خير أو شر قليل أو كثير وقد ذكر أهل العلم أن ما وصف الأنما جاء نسبة النفي في حق الله عز وجل فلا سب نفي مح بل هو نفي متضمن لإثبات وهذا الإثبات هو كمال ضد المنفي فمثلا يقال في قوله تعالى ومنثل من اللعوب المقصود بهذا النفي إثبات كمال قوتها عز وجل وأنه لكمال قوته لم يمسه تعب ولا إعياء ومثل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد يراد بنفي الظلم هنا عن الله إثبات كمال عدله وأنه لكمال عدله لا يقع في إثباته ظلم إطلاقا وكلالك قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله يراد بذلك إثبات كمال غناه من كل أحد وإثبات وحدانيته وأنها وحدانية مطلقة لا سماهم فيها إله وعلى هذا فقس فكلما جاء من سفات منفية عن الله إذا المراد بها مجرد النفي وإن المراد بها إثبات وكمال ضد مع نفيها بالصفة المعينة التي جاء النفي عنها. فالثُمَّ أعلم أن أهل السنّة جماعة وعني بذلك سلف الأمة ومن تبعهم في هذهم ليسوا كأهل البدع. الذين لا صفون الله تعالى إلا بصفات النفي، فتجدهم يكثرون من صفات النفي في حق الله عز وجل، وأما صفات الإثبات فإنهم لا يهتمون بها، ولو ذكروها لذكروها على وجه مؤول تأوي مؤولا تأويا مؤولا بعيدا عن الصواب وحقيقته أنه تحريف وليس بتأويل ومن فوائد هذه هذه الآيات الكريمة أن هذا القرآن الكريم جاء تفصيلا لكل شيء يحتاج الناس إلى تفصيله من أجل أن يكون موعدة تامة في جميع الأحوال فإن في ذكر أخبار من سبق عبرة لمن اعتبر كما قال تعالى لقد كان في بقصصهم عبرة عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء لهدى ورحمة لقوم المؤمنين وإلى هنا ينتهي بنا القول في, في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المستقين وعلى آله وأصحابه و...